ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتهم مرسل إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ عَرْشُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ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 وَأَمْ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمّى مسنون والجَنّ خلقناه من قبل من نار السّموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من صلصال من حمّى مسنون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 قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين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 أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون 127-قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وانطرنا عليهم حجارة من سجيل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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ويأتيك اليقين